بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد <تصفيق> على آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني عشر في تلقيس وترتيب صفة الصلاة للإمام الأباني رحمه الله تعالى كان هذا المجلس في الرابع من شهر السفر لعام الرابع بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن التبعد أما بعض فنبحث هذه الليلة إن شاء الله نبحث حكم التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه أقول قد دلت عدة أدلة أورضها الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابي هذا تدل على وجوب التشاهد الأول أهلم أنه من تركه متعمداً فيما يأثم وتبطن صلاته أوه. إذا تركه متعمداً مقد يعني قمت بترتيب هذه الأدلة أنا التي أوردها الشيخ وقسمتها إلى هذه الأقسام على ما يلي القسم الأول الأدلة التي جاء فيها الأمر بالرجوع إلى التشهد أي الأول إذا لم يستتم المصلي قائما أوه. جاء في هذا القسم حديث المغيرة ابن شعبة فالذي أخرجه أحمد والتبراني وغيرهما حديث المغيرة بسنة صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم أي من التشاهد فلا يستتم قائما فليرجع فاذا يرجع الى التشهد وان استتم قائما فلا يرجع فامره لمن قام من التشهد دون ان يقرا تشهد ثم تذكر هذا هو في حال القيام فإن لم يستتم قائما يعني لم يقف إلى الركعة الثالثة فهنا أوجب عليه صلى الله عليه وسلم الجلوس أن يرجع إلى مكان التشاود الأول كي يقرأ التشاود <تصفيق> هذا الإيجاب إيجاب الرجوع لا يكون إلا الواجب يعني لا يوجب هذا صلى الله عليه وسلم على العبد إلا إذا كان الفعل الذي يرجع إليه واجبا هذا الدليل هو الأول على الوجب وأما إذا استتم قائمة ولا يرجع فأخذ البعض دليلا عكسيا من هذا أي من أنه يعني منعه من الرجوع إذا, استد... إذا استدم قائما فقالوا هذا يدول أنه ليس واجب فيرد عليهم بالأمر الأول ويقال إنما فرق بين ال... ال... أن يستدم قائما وبين أنه لم يستتم لأن التشاود الأول واجب وليس بركن فإذا استتم قائما فقد انتقل إلى ركن جديد فلا يترك ركنا جديدا إلا لركن مثله ولكنه لما لم يستتم قائما فهو ما في الطريق إلى الركن الجديد فهو ما ملحقا بالفعل الذي قبله فهنا أوجب عليه الرجوع لأنه تركه واجبا أما إذا وقف وقام فقد دخل في ركن جديد فلا يصح أن يرجع إلا إذا كان سيرجع للإتيام بركن آخر تركه هذه النكتة في الفرق بين الركن والواجد أما الركن يعاد إليه إذا ترك سهوا يعني إذا نسى ركوعا في التي قبلها يتذكر هذا في الركعة الثانية فإنه يرجع إلى هذا الركوع أو يلفق الركعتين أو يعتبر الثانية تلغي الأولى الشاهد أنه بهذا رجع لإتيام هذا الركن وأما إذا فرك واجبا فإنه لا يرجع لا يرجع إذا انتقل إلى ركن الذي بعده هذا الفرق بين بين الركن والواجب نعم أن الركن يرجع إليه وأما الواجب فإنه لا يرجع, لا يرجع إليه نعم. طيب القسم الثاني الأحاديث التي جاء فيها الأمر بالسجود للسهو إذا نسي التشاهد الأول طيب هذا بلا شك يدل على وجوب لأن الأمر بالسجود للسهو لا يكون في الغالب إلا لترك ركن أواجب ومن هذه الأحاديث الحديث الذي أخرجه أصحاب الكتب الستة من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين أي من صلاة الرباعية ثلاثة الظهر أو العصر ثم قام فلم يجلس فلم يجلس في التشاود الأول فقام الناس معه فلما قضى صلاته فانتظر الناس تسليمه سجد ثم رطع ثم سجد ثم جلس وسلم يعني سجد سجدتين وهو جالس قبل أن يقوم من مقامه ثم سلمه فدل هذا أعلى أنه سجد ليش لأنه نسي التشاهد الأول وهذا لا يكون إلا لأنه واجب طيب وهذا أيضا قد أخرجه الإمام مالك في موطئه ومن طريقه أخرجه المخري ومسلم وهو أيضا عند بقية أصحاب الكتب الست طيب. ومن هذا أو يعني الحديث الثاني في هذا الباب حديث زياد بن علاقة رضي الله عنه قال صل الله وقال صلى بنا المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس أيضا التشهد الأول فأسبح دي من خلفه أنه نسي التشاود الأول فأشار إليهم أن قوموا لأنه قد استتم قائما أتموا أتم الصلاة ولا ترجعوا إلى التشاود الأول لأنهم قد استتموا قياما فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجتي السهو وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا في حديث المغيرة أنه سجد بعد السلام وفي حديث عبد الله بن ابو حين أنه سجد قبل السلام وهذا يدل على جواز الأمرين بالنسبة لمن نسي التشهد الأول أنه إما أن يسجد قبل السلام أو أن يسجد بعد السلام طيب. وحديث المغيرة هذا أخرجه أبو داود وغيره وكذا التلمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه الإمام الألبني هذا القسم الثاني الأذلة في هذا البلد القسم الثالث أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بقراءة هذا التشهد الأول أمرا والأصل في الأمر الإيجاب فكما جاء في نص حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال قولوا في كل جلسة التحيات لله إلى آخرين ويشير بالجلسة أي الجلسة التي تكون في وسط الصلاة ثم التي تكون في آخر الصلاة هناك جلستان الجلسة التي بعد الركعتين والجلسة التي بعد الأربع ركعت فأمر بأن يقال في كل جلسة التحيات هذا يدل على أن التشهد الأول واجب ومن تركه يأثم ومن تركه يجب عليه أن يسجد للسهل وأما إذا تذكر تركه قبل أن يستتم قائما فكما قلنا يجب عليه أن يرجع للإتيان به أما إذا وقف للركعة الثالثة فلا يرجع وإذا رجع متعمدا تبطل صلاته أما إذا رجع جاهلا فالجاهل لا حكمه ولذلك نعم ذهب ابن حزم في المحلة وكذلك ذكره النووي في شرح مسلم عن فقهاء أصحاب الحديث أنهم ذاهبوا إلى وجوب التشهد الأول لما جاء من الأمر به طيب نذكر أخيرا القسم الثالث في هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم القسم الرابع معذرة أنه صلى الله عليه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم الصورة من القرآن وكما جاء في الصحيحين من الحديث من مسعود أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني الصورة من القرآن هذا الحرص على تعليم التشهد لا يكون إلا لأنها واجبة في, في الجلستين الأولى والثانية فهذه الأدلة بمجموعها تدل على وجوب التشهد الأول وأن من تركه متعمدا تبطل صلاته ومن تركه ناسيا أو ساهيا إنه يجب عليه أن يسجد للسهوي على التفصيل الذي بيناه والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم